Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. İxtar etti saat ve şakal kamar. Ve iki rwa'yetin yaradı olup, yaradı وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من لنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني نذر فتولى عنهم يَوْمَ يَدَعُ الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُّكُرُ خُشَّ عَنَ بَصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ لَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانسر ففَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا لِلْأَرْضِ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ على أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ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 فِي ضَلَالٍ وَسُعُ أَوْلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ مُشْرٍ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنْ الْكَذَّابُ الْمُشْرِ إِنَّا مُرْسِلُ نَاقَةٍ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ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 أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر ان المجرمين في ضلال وسعير يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر انا كل شيء ان ايده كلمح بالبصر ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر